كمَا أَْرسَلنَا فِيكُمْ رَسُلَم مِنكُم يَتْنوا عَلَيكُم آياتتِنَا وَيُزَككُمْ وَيعَِّمُكُمُ الْكِتابابَ وَالحِكمَ وَيُعَِّمكُمكِتابابَ وَالحِكمَةَ وَيُعَِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوا تَلَمون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 إَِّينَ يَكْتُمونَ مَا زَلنا مِنَبَيينَاتِ وَالْهُذَامِ من بعدِْ مَا بَيًْا النَّهُ ل النَّاسِ فِيكِتابابُِ لائِكَ يَعَنُهُمُ اللَّ أُلَاائِكَ يَعَنُهُمُ اللهَّهُ وَيَعَنُهُمُ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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ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 ناس من يتخذ من دون الله أنادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 إِمَا حَرَّّمَ عَلَيكُم الْ المَيتَّةَ وَدَّمَ وَلَحمَ الْخِير وَم أُهَِّ بِهِي لِغَيرِ الل فَمَ يِقطَُّ غَيرَ باغِوا وَلَا عاد فَلَا إِثَ عَلَيْ إِ اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم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 فَمَنعُ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فِاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْر فَيَصُمْ وَمَنْ كانَ مَريضًا أَو علىى سَفَرٍ فَعِددَّتُم مِنْ أَ مِن أُخَر يريد اللهَّهُ بِكُم اليُسرَ وَلَا يُريد بِكُم العُسْرَ وَلتُكمِلُ العِددَّةَ وَلتُكَبِّر اللهَّهَا على مَاهذكُمْ ولتكبروا الله على ما هذاكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنُ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم مُّعَاكِّفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم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 ادعى بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجذف صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام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 ثَُّ أَفِيظوا مِنْ حَيثُ أَثَظًا النَّاس وَاسْتَغْفِر اللهَّ إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم فَإذاَا قَضَيتُم م نَاسِكَكُمْ فَذكُر اللهَّه كَذكْرِكُمْ أَبَ أَكُمْ أَوْ أشد ذكرا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْمٍ بِغَيْرِ نَافِعٍ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا خُلُفَ فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ يَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم